سلامي يا حر تعال للمراقب زجالت ديوانا في ابو والهمدن بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الأول لصوت العرب سعد اليامي احداء لسعادة السيد محمد بن زايد الخياري شاعر يرد سوات البدو يردون مرادها الداج ما تجد ورود من صديره أقصد محمد ولد زيد <تصفيق> <بس عزيز تصفيق> إما هيب من صوب الهواجر والله إنها ما توصل كلم عشا جعل منه تاجر ما غير تاجر في دوت اللبو والهد الرجولة والشجاعة والنبل والكرم لما تجتمع في إنسان كما اجتمعت بسعادة السيد محمد بن زايد الخياري الذي ترجم هذه المعاني بأفعال تضرب بها الأمثال كلمة حزم الظهر وعصافة الرأس تطلق على واحد يجفع ذمنها وريث لباسة المهود والطاس كمن ترام دراه ابن زايد فتى انه والعقل الراجح والقلب الحاني له في المواقف راية وفي المشكلات حلول وفي اللمات بذل بلا حدود ولا قيود مطول الله سنين يقول حنا ما نحسب تكاليف مت الشجع ولا حياه الغبينا Abraie uhm old者yeet受 my death in al-18ли bomcup somarts Так hai barhode, eh brasileet ferem. D isolation, fuck of us hadpifeeturing that the manier kabrak idap Take racke, gallet aффusive de k يا هل تغير وذكر قلك حطانه السيد محمد بن زايد الخياري الذي أصبح مقصدا للمحتاج وملاذا للمساكين بعد الله سبحانه وتعالى محمد القلات والوقفه والفرزه الاعصاب بل ج الرجال بيحد سودا الليال السودا محيطته فلك محيطته يقوم الهل تطم يا سعد في شالتك مزه وما زهطا وهب صوت ينداوي كل عيا كل حزه ما وراه ما يا قول هم دحمايا فالكرامه هو وعلى الرجال ولا ماده يبيض الوجه ما قال تكه حده هيكني يقول فر وصاح سعيده هاي عاجز الا الجه ايها السادة ان هذا العمل الديوان الصوتي الاول لصوت العرب سعد اليام احداء لصاحب النبل والعطاء والوفاء سعادة السيد محمد بن زايد الخياري